بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح افواجا ووعد الناس سيدخلون في دين الله افواجا في دين الله الها وضح كسره الها وايدا ما سيدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر له فسبح بحمد بالوصل واستغفره انه نعم فسبح بحمد ربك واستغفر له فسبح بحمد ربك واستغفر كان توابا